نعم. احسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل أنا أحافظ على الصلاة مع الجماعة ومكثر من الصدقة وغيرها من أعمال البر إلا أنني مبتلم بكون ثوبي طويل تحت الكعب فما نصيحتكم بإذن الله سبحانه وتعالى من هذا الدرس سينتهي ثوبك لأنك رجل تريد الخير وتحب السنة وما سألت هذا السؤال إلا وأنت محبا للخير فثوبك الطويل سينتهي بإذن الله عز وجل وثقة به وتوكلا عليه جل في علاه أنه سينتهي من هذا الدرس بإذن الله عز وجل شرح الله صدرك والجميع للخير ووفقنا للزوم الحق والهدى وأعادنا أجمعين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأنبه السائل الكريم أنه يوجد في المدينة حاكة يوجد في المدينة حاكة يوجد في المدينة محلات كثيرة متخصصة في خياطة الثياب بعضها قريبة من المسجد النبوي والتعجيل في البر والخير أولى منا التأخير وفقه الله وسدده نعم أحسن الله ليكم. يقول كيف ينجو العبد من فتنة الشبهات وفتنة الشهوات؟ هذان مدخلان للشيطان عدو الله وعدو دينه وعدو عباده المؤمنين مدخلان ينفذ منهما على الإنسان الشبهة والشهوة وكلاهما مرض يصيب القلب فيعطبه والشبهة هي خلل في الناحية العلمية والشهوة خلل في الناحية العملية والشيطان حريص على الإفساد على العبد من الجهتين من جهة العلمية أو الجهة العملية من الجهة العلمية بإدخال الشبهات عليه ومن ناحية العملية إدخال الشهوات عليه والواجب على العبد أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن وساوسه وأن يزم نفسه بزمام الشرع ويلزم نفسه بالتزام شرع الله تبارك وتعالى والبعد عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه والله عز وجل لا يأمر عباده إلا بما فيه الخير والنفع لهم في الدنيا والآخرة ولا ينهاهم إلا بما فيه إلا عما فيه الضرر عليهم في الدنيا والآخرة وفيما يتعلق بهذا الباب أنصح باقتناء وقراءة كتاب إغاثة اللهثان من مصائد الشيطان لابن القيم رحمه الله تعالى إغاثة اللهثان من مصائد الشيطان لابن القيم رحمه الله تعالى نعم. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوى ما أخاف على أمة الأئمة المظلين قال كيف يعرف, كيف يعرف المسلم هؤلاء المظلين الذين يصدون عن الحق وأهله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتاب قيم أسماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وذكر علامات هؤلاء وعلامات هؤلاء وأجاد كثيرا وأفاد وأئمة الضلال لهم علامات يعرفون بها من علامات بعدهم عن كتاب الله وسنة نبية صلوات الله والسلام عليه ولهذا كثيرا ما يحتج هؤلاء بالعقول وبالآراء وبالقصص وبالحكايات وبالأخبار وأشياء من هذا القبيل فهو بعيد عن كتاب الله عز وجل والسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ومن علامات هؤلاء الوهن في العمل ولا سيما العمل الصحيح المأثور أما تماديه في الأعمال غير المشروع فلا يستغرب لأنه يدعو إليها ويحث عليها. ومن علامات هؤلاء تفريطهم في فرائض الإسلام واجبات الدين وعدم محافظتهم عليها فهذه كلها من العلامات التي لهؤلاء ومن علاماتهم أيضا أن كثير من هؤلاء يحرص على إبراز نفسه وتزكيه نفسه ومدح نفسه وينظر في هذا الباب ما حرره شيخ الإسلام وبيّن رحمه الله في كتابة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أحصل الله ليكم يقول كيف نجمع بين الحديث المعروف بنسبة الإسبال لأبو بكر رضي الله عنه مع النهي على ذلك أبو بكر رضي الله عنه عليه إزار والإزار يسترخي وهو يلبس الإزار فوق الكعب وإذا مشى استرخى ويتعاهد رضي الله عنه فكيف يقارن بين شخص يأتي إلى الخياط أو الحائك ويسال إلى أين فيقول إلى الأرض هل هذا من التعاهد في شيء يقول إلى الأرض يختار إلى الأرض أسفل الكعب هل هذا من التعاهد في شيء أبو بكر رضي الله عنه يتعاهده يتعاهده، فمن لبس إزارا والثرخة ولم ينتبه وهو يتعاهده لا شيء عليه لكن من يلبس الثوب أو الإزار ويتعمد انزاله إلى أسفل الكعبين أينه وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه نعم حصل يقول امرأة تسأل أنها عندما وصلت إلى المدينة أنها وصلت إلى المدينة ولم تطف طواف الوداع بسبب الإرهاق والنوم فماذا عليها؟ إذا كان تركها لطواف الوداع لهذا السبب أي لم تكن حائظا أنه رخص للحائظ في ترك الوداع فإنها تكون قد تركت واجبا من واجبات حجها وعليها دم شاة تذبح في مكة وتوزع لفقراء الحرم صلى الله يقول ما مدى مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يوميا وكذلك الصلاة في الروضة يوميا وكذلك زيارة مسجد قباء للصلاة فيه يوميا زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام يوميا أو تحديد ذلك بأوقات معينة من اليوم فهذا مما يشمله أنه فيما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري عيدا ومعنى عيدا من المعاودة والتكرار قال اللهم لا تجعل قبري عيدا ولهذا ابن عمر كان إذا قدم من سفر أتى القبر وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصحبه وما كان كل يوم يكرر ذلك ولا نقل عن الصحابة مثل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري عيدا والصلاة في الروضة متى ما تيسر للإنسان صلاة فيها وذكرا ودعاء فيبقع فاضله كما قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنة لكن إذا كان ولا سيما في مثل أوقات المواسم وشدة الزحام إذا كان الزحام شديدا فإن تيسر له مرة واحدة يترك بقية الوقت هذا المكان لغيره من الزوار ويصلي في الأمكنة الأخرى الواسعة في المسجد وهم مأجور إن شاء الله على مراعاته التخفيف على إخوانه الزوار والأمر الثالث مسجد قباء كان عليه الصلاة والسلام يأتي قباء كل سبت وقيل كل سبت أي كل يوم سبت أو كل سبت أي كل أسبوع فهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام وإذا تيسر الإنسان تكرار ذلك في الأسبوع أكثر مرة فإنه لا حرج عليه في ذلك لكن الذي كان يفعل عليه الصلاة والسلام يأتي قباء كل سبت قيل أي كل يوم سبت وقيل أي كل أسبوع نعم الله عليكم. يقول قول المصنف لا تسود فهل معناه أنه عن لبس الأسود اقرأ البيت قالوا أحسن ملبوس بياض لميت وحي فبيض مطلقا لا تسودي هذا في باب الأفضلية يعني باب الأفضل الأفضلية والأولوية فبيض لا تسود يعني اختر في باب الأفضل والأولى البياض لا لا السواد نعم أصلي عليكم يسأل عن حكم الاعتمار من التنعيم الاعتمار من التنعيم هو اعتمار من الحل ومن اراد ان يعتمر وهو في مكه لا لا او لا يحرم في مكه وانما يخرج إلى الحل والعمره التي من التنعيم العمرة التي من التنعيم وتكرار العمر التي من التنعيم هذه ليس عليها دليل واضح من السنه لأن النبي عليه الصلاه والسلام ادى لعائشه أن تعتمر وأمر اخوها عبد الرحمن أن يصحبها وأن تذهب إلى أدنى الحل وكان عندما أذن لها بالأبطح وأدنى الحل هو التنعيم فأذن لها أن تذهب إليه ومعها أخوها عبد الرحمن مرافقا له ولم ينقل أنه اعتمر وهم الحريصون على كل خير فهذا شيء أذن لعائشة حتى الصحابة الذين جالسين سينتظرون حتى تأتي ما قالوا نكسب الوقت ناخذ عمرة جديدة كلهم بقوا إلا عائشة هي التي اعتمرت فهذا يعني مما يدل أن هذه العمر المتكررة من التنعيم ليس عليها دليل واضح من السنة نعم أحسن الله ليكم يقول هل يعتبر لبس الغترة في بلد ليس من عادتهم لبسها يعتبر لباس شهرة إذا كان هذا اللباس ليس معروفا في البلد وأخذ يلبس هذا اللباس وإذا أراد الناس أن يعرفوا به قالوا فلان الذي يلبس الغترة فهذا شهرة هذا شهرة لباس شهرة يشتهر به فلان الذي يلبس الغترة البيضا، فإذا كان ليس موجودا في بلده، فالأصل أن الإنسان يلبس من معتاد اللباس في بلده ما لم يكن فيه مخالفة. إذا كان فيه مخالفة لا يوافقهم على ما خالف شرع الله سبحانه وتعالى. صلى عليكم ويقول هذا السائل في بلادنا يلبسون البنطال بكثرة لوحده وهو اللباس المألوف، فهل لي أن ألبسه؟ إما أن يكون يلبس بالطريقة التي تعرف عن الكفار ولا يبالون بالقيود والضوابط ولا يبالون بشيء من ذلك فهذا لا يجوز أن يلبسه ومن ذلك أن يكون البنطال ضيقا يحجم العورة تحجيما ويصفها وصفا فمثل هذا لا يلبسه ويلبسون البنطال ويجعلون القميص من داخل البنطال مما يزيد يعني تحجيم العورة وبعضهم أيضا يكون البنطال عنده قصير مش البنطال القميص يكون قصيرا ليس ضافيا ولهذا بعضهم إذا سجد انحسر عن عورته إذا سجد انحسر عن عورته لقصر القميص اما اذا كان البنطال فضفاضا واسعا والقميص طويلا من فوق البنطال ليس في داخله فهذا ليس من البسة الكفار اذا كان البنطال وسيع وفضفاض وايضا القميص واسع و و وطويل ف هذا ليس من ألبست الكفار. نعم. أحسن الله ليكم يسأل عن معنى الثوب المعصفر. الثوب ال المعصفر الذي مسه الزعفران. الثوب ال المعصفر الذي يعني مسه الزعفران أو المعصفر الذي لونه كذا أو المعصفر الذي لونه هكذا يعني اللون المعصفر الذي هو يعني صفار في شيء من قليل من الحمرة يعني صبغ بهذا اللون أو أن يكون مسه شيء من الزعفران صبغ به نعم. صلى الله عليه وسلم يقول رجل ابتدى السعي من المروه خطا واتم ذلك ولم يعرف الا بعد تحلله بايام فماذا يفعل بقي عليه سوط من السعي اذا كان بدا بالمروه وانتهى في الصفاء اما اذا انتهى في المروه بدا بها وانتهى بها ويكون عدد الاشواط حينئذ ثمانية فالشوط الاول غير معتبر من المروى إلى الصفة ويحسب ما بعده فتكون سبعة أشواط فإذا كان انتهى إلى المروى بحيث يكون ثمانية عددها فهذا لا شيء عليه أما إذا كان بدأ بالمروى وانتهى بالصفة فهذا بقي عليه شوط يكون طاف ستة أشواط وبقي عليه شوط فسعيه لم يكتمل والسعي من أركان حجه لا بد أن يأتي بهذا الشوطة الذي بقي عليه نعم. حسناً، الله عليكم يقول أعمل في دولة إفريقية ونسبة النصار النصارى بها يصل إلى تسعين بالمئة وألبس الغترة بينهم وهذا يمثل لاعتزاز بالإسلام والعروبة فهل هذا مكروه؟ الغترة ليست هي التي تمثل الإسلام. الغترة لباس من الألبسة التي. تنتشر في بعض البلدان وليس لها وجود في بعض البلدان والأصل في اللباس الحل أن يلبس الإنسان, ما شاء يعني يلبس الإنسان ما شاء ويلبس الإنسان في بلده من معتاد لباس البلد الذي يلبسه المسلمون في البلد ولا يميز نفسه بلباس يشتهر به في بلده يشتهر به في بلده هذا هو الاصل والغتره لباس يعني جيد ومعتبر وطيب وعرف في بعض البلدان الإسلامية والبلدان الاخرى ايضا عرفت بألبسة طيبه وجيده وكل هذه الالبسه ما لم يكن فيها مخالفه لشرع الله سبحانه وتعالى فالاصل فيها الحل لقول نبينا عليه الصلاه والسلام البس ما شئت البس ما شئت فيلبس الإنسان في بلده ما شاء من اللباس لكنه يتجنب ثوب الشهرة يتجنب ثوب الشهرة وثوب الشهرة هو الثوب الذي يتميز به الإنسان ويشتهر بحيث إذا ارادوا التعريف به قالوا الذي يلبس اللباس الفلاني فيشتهر بذلك فهذا ينهى, ينهى عنه ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين